Wiki wiki wiki mbili ya ya Safwan hadithi darasa pili ವಿಕಿ ಕಾದಝು ಪಿಟಾ ತಕರೀನ್ಬಾಯ ಹದೀಫ ಯುನಾ ಹದಿಫ ಹಿ ಅಮಾಯುನ ಹದೀಫ ಯ ಸಬಾ ಕಚ್ ಕಮಲ ಹದೀಫ ಯ ಕಚ ಕಾ ಸಲ್ಸ ಹದೀಫಿ salihin Hadithi ya ಕಚ್ Katika kitabu Uh, wa wa Na hadithi hadithi hadithi hadithi hadithi ya tisa katika wa hadithi zilizomo katika kitabu salihin. Hadithi ya Katika katika zilizomo kitabu salihin kwanza hii hii tuliofika uh, hivi leo Tumeanza hadithi hii kwa kueleza hadith yake ಕಠಿ ಕಾ ಸೋರಮೋ ಸನ್ಫುಲೇಜ ಸನ್ಫೋದೇ ಕೂಡ Bukhari na imam muslim ndio maana tukieleza daraja yake sanad ya hadith ameipokea imamu at-tirmidhi kupitia kwa mpokeezi mwanachooni anajulikana qari mkubwa wa Qur'ani jina lake anaitwa Asim ibn Abi An-Najut Asim ibn Abi An-Najut huyu ni qari mkubwa miongoni mwa quraa al-Qur'an hata hii riwaya ambayo sasa hivi tunaitumia katika misahafu iliyoko huko Kenya ni riwaya inayopitia kwa huyu Asim riwaya ambayo inaitwa Hafs an Asim katikati tunaposoma hii Qurani ambayo tunaisoma hivi sasa hii riwaya inaoitumika huko Afrika Mashariki inaitwa riwaya ya Hafs an Asim ukikenda sehemu zingine za ulimwengu huu Afrika pande wa Afrika Magharibi wanatumia riwaya zingine kama za Warsh Qalun Annafi Warsh Annafi na nyinginezo hizi ni riwaya za Qurani zinajulikana riwaya ya Afrika Mashariki inaitwa riwaya ya Hafs an Asim ukifungua msafu sasa hivi utaona maneno haya yameandikwa hii riwaya Quran bi riwayati Hafs an Asim Asim ndiye huyu anaitwa Asim ibn Abi Anjud aliyepokea hadithi hii wewe alikuwa ni qari' al-Quran na vilevile alikuwa ni mmoja katika wapokeza wa hadithi wanazuoni wa hadithi Asim ibn Abi al-Najud Imam Tirmidhi ametoa hadithi hii kutoka kwa ibn Abi Umar ibn Abi Umar li Muhammad ibn Yahya al-Adani ambayo daraja yake ni saduq Ibn ibn ibn ibn ibn ibn ibn Abi Abi Umar hadithi hadithi hadithi hadithi hadithi hii hii hii hii hii Hii kutoka kutoka kutoka kutoka kwa kwa kwa kwa Asim Asim Najut Hubasha Sofwan Kama katika nawawi ni ಇಬನ್ hadithi ಅಮಿ ಪುಕೋ ಸುಫಿಯಾನುಫಿಯಬನಾಮಿ ಪುಕೆ ಸುಫಾನ ಕಲಿ kiasi fulani Tukai gawanya sehemu tatu Hili tupate kuchukua kila sehemu Na mafunzo yake Tuendenayo na mna hiyo paka tuikamilishe uh, Wala tukuisoma moja kumoja Kwa sababu ni hadithi ndefu inaweza Tuka, tuka kosa baadhi ya mafunzo Waliomu katika hadithi hii Ndiyo mana tukai gawanya katika sehemu tatu Takriban Sehemu ya kwanza Ni pale aliposema Zirr ibn Hubeish Alipomjia Sofwan ibn Asal Asema ateitu Sofwan abna Asalin اساله عن المسح على الخفين ليمنديا صفوان امبايนิ صحابه انايتو صفوان ابن عاصم ليمنديا صفوان kwenda kumuuliza masala ya kupangusa juu ya khufain khofu mbili faqala safwan akamuuliza zirr ibn hubaysh ma ja'a bika ya zirr kitu gani kimekuleta zirr safari yote hiyo ule ifunga ukaja mpaka hapa kwangu kitu gani kilichokuleta akasema ibtigha alilm ميمي نimekujia sofwan nimekuja kutafuta elimu sofwan ibn asal akamjibu kumwambia zirr ibn hubaysh huyo aliyokuja kuuliza masala haye innal malaikata tabu ajnihataha li talib al ilmi ridan bima yatlub malaika wanaweka mabawza'u chini kumwekea yule ambaye kum ishara kwa ishara ya kumuonesha hisma na taqdir na ta'dhim Yule ambayo ana tafuta ilimu Riban bima yatlub kwa kuridhia Yale ambayo Dhuyo ana tafuta ilimu ana tafuta Na ilimu hii Tabran kama tulivweleza Na ilimu ya sharia Ilimu ya kumjua Allah subhanu wa ta'ala Namtume wake na mafundisho uh, Aliyukujanayob wa namtume alayhi salatu Wasalam Hii ndiyo ilimu ili ukusodiwa hapa katka hadithihi Na hii ni sehemu ya kwanza Kwa hivyo sehemu ya kwanza Mafunzi wa liyumu katka sehemu ya kwanza Ni fadilatu Au bayanu fadilati Talab العلم Nikubainisha fadla ya kutafuta ilimu Yulane tafta ilimu Kukote na kukwenda kutafuta ilimu Hata kama ni masala ma moja peki ake Moja katika fadla kubwa Anazuzipata anna al malaika Tadau ajnihataha Riban bima yatlubu Hatha atalib Malaika wanaweka mba wazawu chini Tukafasiri mani no haya nini maana malaika Kueka mba wazawu chini Au kuzishukisha mba wazawu Tukafasiri maneno haya kupitia kwa maneno ya wanazoni katika darasa iliopita Lakini fuzo ilioko hapa la kwanza Ni kubainisha fadla ya yule anaitafuta ilimu Ukifunga safari kutoka hapa Ukeno na kukwenda Kama ni mjini au nji ya mjini Kukotu na kukwenda Lakini juwa ya kwamba moja katika fadhila Unazo zipata Ni kuwa malaika Wanakuekea amba wazau chini Kwa kuonesha rathi Ya kile jambo ambalo unalifanya la kutafuta ilimu السهيم الثاني الحديثي هنا فات ا زر ابن حبيش اكاممبيا صفوان انه قد حك في صدره المسح على الخفين بعد الغائط والبول نيمتتزوا هنا جambo ambalo limenikera katika moyo wangu nikawa silijui kwa usawa jambo au masala inayofungamana na masah al khufain ba'dal gha'iti wal bawl Bada ya kuanda haja kubwa na haja ndogo Nimetatizika Tasa hili jambo limekua likini Likini shawishi Anasema sir kumambia safuan Jambo hili limekua lini, limen, likini shawishi haka fi sadri linanishawishi katika moyo wangu sijui sawa ni ipi ndio maana nimekuja kukuuliza kisha zidh bin hubaysh anamwambia safwani wa kuntamraan min ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam na wewe ulikuwa ni moja katika sahaba wa mtume alayhi salatu wa salam fajiitu as'aluk ndio maana mimi nimekuja kukuuliza hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika shay'an yeo memmsikia mtume aliye salatu wasalam akizungumzia juu ya juu ya masuala ya kupangusa juu ya hofu mbili qala naham safwan akajibu kumwambia zir bin hubaysh ndio nimemsikia ndio hapo akaeleza maneno hayo ambayo alieleza yale tuliyosoma wiki iliyopita akasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam yamuruna itha kunna safran au musafirin an la nanzi'a khifafa na thalathata ayamin wala yalihinna illa min janabatin lakin min gha'itin wa bawlin wa naw. Haya ndio majibu ambayo akayajibu uh, Safwan bin Asad. Alimwambia ni kweli nimemsikia mtume akizungumza maneno kuhusu kupangusa juu ya hofu mbili. Maneno haya tukaingia ndani tukayasherehesha. Kwa sababu ya kwamba ni maneno yalikuwa ya, ya, ya ni muhimu yaliokuja kwa 17 wa kuzungumzia juu ya hofu mbili. Kwa hivyo ikiwa tunaona kwamba si sawa kwenda mbele kabla ya kuyagusia masuala haya a hata kama ni kwa kwa ufahamu wa haraka haraka kwa sababu ni masuala ya fiqhi yanahitaji darasa yake mahsusus juu ya masuala ya fiqhi lakini vile vile tulichukua fursa ya darasa iliyopita kuyafafanua masuala haya kwa hivyo yale ambayo tulizungumza katika masuala ya masah al-khuffain kwa wale wanaokumbuka tulizungumza shurutul mashi ala al-khuffai sharti za kupangusa juu ya hofu mbili tukaeleza sharti hizo Kwanjia ambayo wanazuoni wale omezieleza Pamoja na dalili zake Thaniyan tukaelezea Jinsi na namna ya kupangusa Juhu ya hofu mbili Manino haya ya mipita katika darasa Iliopita Na hii ni sehemu ya pili ya hadith Na sehemu hii ya pili ya hadith Funzo li nizo mondani ya sehemu hii Ni bayanu Taisiri asharia Ni kubainisha uwepesi wa sharia Hili ndio funzo lioko katika sehemu ya pili ya hadithi Wamba sharia yetu Ayuhal muslimun Sharia ya kislamu Ayuhal mu'min Sharia Hanafiyah Samha Muyasara Ni sharia ambayo ni nye pesi Haina uzito ndani yake Ndiyo mana Allah subhana wa ta'ala Namtume alayhi salatu wa salam Kupitia kwa maneno ali uterimishua wa na mwala wake subhana Akawafundisha ufwasi wake uwe pesi ulioko katika sharia hi Akuna zito kapsamu Hakuna zitu Diyo mana katika u islamu Tuka katazwa jambu ambarulina naitwa Tanattu'u fi ddin Tanattu'u fi ddin Ni kujitaftia mambu mazitu katika ddin Jambu hilo hakuna Katika sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala Munakumbuka hadif Ambayo inazumumzia kisa cha sahaba Wali ukuwa katika safari Moja wao Akangukiwa na jiwe Fanhadarat sakra jiwe likamwangukia likaja katika kichwa chake likamwanguka juu ya kichwa chake fa shujarao kichochake kapasuka damu yake uh, damu ikaanza kumiminika na kuturuzika katika kichwa chake kwa wingi ajaya aka jaribu kumsaidia saidia mpaka ika simama kidogo ile damu yake wakalala usiku pale walipolala Huyu aliyefikiwa na msiba huu wa kuangukiwa na jiwe juu ya kichwa chake kichwa ka kipasuka katoka damu asubuhi alipoamka akaona kwamba usiku uliopita ihtalama aliota ndoto aa, ya kiutuuzima ihtilam ile ambayo kwanza inamfikia mwanamume au mwanamke aliyebalege akaona kwamba ametota usiku uliopita na mnajua katika sheria kwamba inapofika muislamu akiona hali hii anatakiwa kujitahirisha tahara kubwa kwa sababu hii ni hadath kubwa umeingia katika hadath akbar kwa inzal ukitoa mani unaingia katika hadath akbar hadath akbar unaingia katika hali ya janaba hutoki katika hadath akbar ila bitahara alkubra tahara kubwa ambayo ni kuoga tahara sugra ni kutawadha sasa yeye hali yake ni hiyo Haka wuliza wale wenziwe Haka wambia Atajiduna lii minruksa Jee munauna kwamba mimi nayo ruhusa Ya pengine kutayamam Mimi suezi kutumia maji ni kaoga katika hali hii Maji ya kingia kwenye kichwa sasa hivi Katika hii hali nili yoko Itakuwa ni hatari Wenziwe wakamambia hiweza kani Laa najidu laka fi minruksa Atuoni kwamba unaruhusa yote Madamu maji yako lazima woge hakuna roho jamaa kambi yaoke kuchukua maji na kuoga wakati wa alfajiri na pengine mazingira au hali ya anga ilikuwa ni baridi allah aalam almuhim ni kwamba maji yakaingia katika kichwa chake na akamdhuru kichwa na muda mfupi yule bwana akafa sahaba wa mtume alayhi salatu wasalam فمات أكفاريك أمذوريك نايل حالي الليقواناي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ممبوهاو يكمفكي يمتومي خبره يكمفكي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يالي بمفكي توميبتو عليه الصلاة والسلام يامبو لقوانز الليو سيما سنتينسي قوانز الليو سيما اللي سيما قتلو Wamemua Wamifanyaji Wamemua Kuntume alayhi salatu wa salam Aka watolea hukumu hiyo Limadha Kwa sababu Kulikuwa kuna uwe pesi katika dini Huyubana kulingana na hii hali ya liyokuwa Na dini ni nye pesi Uwezo kutumia, kutumia maji ukaoga Iko njia Tatayamam Fata yama mosailan Tayiban Lakini jamaa waka toafatua ambayo ilikuwa niya makosa Tume alayhi salatu wa salama kawambia Fahala saalu idh lam ya'lamu Kwanini hawakuliza pali wakate mbapo ilikuwa hawajui Na hii ni kuneisha hatari ya mtu kutoafatua bila ya kujua Unaweza kupelekea mtu wa akafa Na mtu huyo akifa kwa fatuwa yako huyo ambayo umaitoa kwa ujahil Na umaitoa kwa ujinga حكم يا ولد متكفه انا ببشوا وياه ديو متوم عليه الصلاه والسلام كان وامبيه ولا جماعه قتلوا حتاري كبوا كما هوجوي هل يسالوا كلينا هو يقول اذا كلينا هو يقولنا هي قاعده في الشريعه جامل لولوت اللي هوجوي لا بد ان تسال اسال ياللي انا اي جوا فاسالوا اهله الذكر ان كنتم لا تعلمون Fala Pawili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayerudia maneno haya katika Qur'an fi surati al-anbiya wa fi surati an-nahl mara mbili fasalu ahla al-dhikri in kuntum la ta'lamun muhimu sana ili muislamu asingie katika maafa na mambo ya hatari kama haya kwa hivyo sheria yetu imekataza tanatho na ndilo somo lilioko katika sehemu hii ya pili ya hadithi kwamba ayuha al-muslimun dinu allahi subhanahu wa ta'ala ni dini nyepesi Ndiyo mana tukaikewa masah ala l-kufain Ikewa umevaa kufain Au umevaa soksi kama vila unabwasema Unazwoni kwa sababu hukmu Au ile, ile hikma iliyo, iliyo Iliyoko Katika wa islamu Kurusiwa kufanya masah ala l-kufain Ndiyo hiyo hiyo hikma iliyoko Katika wa islamu wanapokuwa na amevaa soksi Na nabuti zaki Kwa hivyo kuna ule uzitu wa saa zote Kufua soksi na kuzivaa Madamu umevaa soksi juu ya tahara Tamsah ala l-jawra al bayi tamsah alehima unapangusa lakini kwa zile sharti ambazo tumezitaja katika darasa hilo lilipita tunakwenda katika sehemu ya tatu ya hadith kumalizia sehemu ya tatu kisha inakuja sehemu ya nne sehemu ya tatu inasema zirr ibn hubaysh ibn hubasha akaendelea kumuuliza safwan baada ya kumuliza swali la kwanza sasa linakuja swali la pili anammuuliza safwan معوش معوش معوش معوش المحب معوش ونأخط boy فنأخطون بغش أخطون بغشة شخز مأخطة ما في صلح تلقينغات أخطتيات وسلوا بغشة صلحة والققيمة وشكي خـ Talم bienيعيها في الصلحة والحب salمتي proud denخميهم أنكят الأرغاليه في الصلاة einsالكيه من أنت attribute، أخطة السلح في الحب作ياه؟ l formulateb غشبه at وشكي لن Acc blown Polenta quad見て! والحبط Madふى والحبط مم مم hurricane хороший حب п Markz وكيبط ما معنى الهوء و ال� faq swana kajibu akasema na'am nimemsekia vipi anasema kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar tulikuwa siku moja pamoja na mtume alayhi salatu wa salam safarini fabaina nahnu indahu wakati tulipokuwa tumekaa naye mtume alayhi salatu wa salam iz nadahu a'rabiyun wakati huo akamuita bwana mmoja ambaye ni arabi tumekwisha kueleza katika baadhi ya hadithi za nyuma zilizopita kwamba arabi bi almad siu arabi arabi ni mwarabu lakini yule anaishi wapi eh fil fil ariyaf mtu anaishi huko ndani kwenye vijiji kule sehemu za vijijini sehemu za si mjini yule anaishi mjini huitwa arabi mtamadin hada لكن الذي يعيش في الأرياء في القرى هذا يسمى أعرابي سيكون كسائل تسمي تاجه في لغة كسائل نعم تتميه هو أعرابي لكنه مشاجوه ما ناكي منتوان بانا عيشي كتكا في تنغودي كل اندان هو يبانى أعرابي أكمويت متومي عليه الصلاة والسلام فناداه أعرابي من إنواء نانا نظر ممزا صفوان أنا سمت بلقوا سفاريني پا موجا نمتومي عليه الصلاة والسلام فبيننا نحن عنده وكتيوله تطبقوا ناي تمكاء مطمي نمتمي صلوات ربي وسلامه عليه اذ ناداه اعرابي اكاد بون واحد اعرابي اكميط مطمي اذ ناداه اعرابي بصوت له جوهري هو اعرابي اكميط مطمي لكن نجه اليو مويتا صفوان كايليزا انا سيم ب صوت له جوهرين اكمويتا ب صوتي صوتي yake هو اعرابي ambayo ambayo ilikuwa ni ni sauti sauti sauti ya ya juu juu juu kabisa kabisa pamoja na sahaba zake mtume mtume mtume bi lahu jahwari murtafi jahir kubwa ಅಂಬ ಸೌತಿಯ سيو يا رسول الله يا محمد فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوان من صوته هو عربي المو مت مت عليه الصلاه والسلام يا محمد صوتي اللييakuwa iko juu zaidi كنجيا هيو قالو يليهز صفوان مت عليه الصلاه والسلام Aka mjibu Fa ajaba Aka mjibu Nahwan minu sauti Kwa kiwa, kiwango cha sauti ambacho kilikuwa Ni sawasawa sawa na ile sauti alo yitumia Arabi Sika matuko pa moja Tume kutikia kwa sauti ya chini Naam Au katha Laam Tume kamjibu kwa sauti Kiwango cha ke volume Yake ile sauti ilikuwa ni sawasawa sawa na ile sauti ya ilo ya Arabi Akajibu vipi? Tumeka mambia haa um Mimi niko hapa Haa ya semo na ujutaka Semo na uacho Taka ndiyo maana ya haa um Inakuja kwa maana ya niko hapa Au khud Chukua Kama bila kuja katika su Kur'an Fayakulu haa um Ukrau kitabia Bumtumeka mjibu haa um Kwa sauti ya juu نحوان من صوتي كيوانو تاع صوتي سواسوا مع اله صوتي يا يله عربي صفوان يكو هapo فقلت له صفوان انا اسمع ميمي نكممبيا يله بانا ساس عربي اكامبيا ويحك اولي واكو تشونغا اغضب من صوتك تريمش صوتك فانك عند النبي صلى الله عليه وسلم wewe uko mbele ya mtume alayhi salatu wasalam na kad nuhiita an hadha na umekatazwa juu ya jambo hili umekatazwa usifanye mambo haya usimwite mtume kwa sauti hiyo wala kwa kiwango cha sauti hiyo wapo amekatazwa fil qur'an al karim fi surati al hujurat madha qala allah azza wa jalla ha la tarfa'u اصواتكم فلق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهري بعضكم لبعض ومكتاز لا ناهيا لا ترفعوا لا ناهيا لا ترفعوا اصواتكم مسيبيشه صوت زين فوق صوت النبي جوي صوت مكتوم ولا تجهروا له بالقول كجهري بعضكم لبعض ولا مسموت مكتوم يا اللي منويتانا يني وينيوكو وينيو يا محمد مسوي دمتوم نمنايو الله سبحانه وتعالى يهي mwenyewe taqaddasat asma'u wa tabaraka wa wa taqaddasat asma'u subhanahu haja muita mtume wake alayhi salatu wa salam fi alquran alkarim ya muhammad haja waikumuta ni mnajua maneno haya baqiyatul anbiya' warusul kulluhum nudu biasma'ih mitume waliobakia wote wamaitwa kwa majina yao wengi ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya ibrahim qad saddaqta ruya ya musa hakaza na mitume waliobakia lakini nnbi sallallahu alayhi wasallam ma nadahu rabbuhu bismi malaika subhanahu wa ta'ala hakumwita katika aya yote ya muhammad hakuna ya ayu hanbi ya ayu hakaza akuna ya muhammad ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض فصفوان كما اممبيا ارابي اممبيا اغضب من صوتك punguza terimsha sautiaqo fa innaka indan nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa uko katika mbele ya maqam ya mtume alayhi salatu wa salam lazima uoneshe taqdir wa ta'zim wa ijlal wa hishma ya haliyyu arabi akajibu kumwambia safwan Wallahi la Na apa sauti iko hapo hapo Naona kwa alama ya vipi maneno kueleza Tukimaliza Bana ನಮ ಶಾವುಮಾ alayhi salatu ಅಲೇತ ಸಲಮಿ قال الاعرابي بصوته بعده يكون جو اكمل اذا متو عليه الصلاه والسلام المرء يحب القومه ولما يلحق بهم نكوول اذا جو يا watu mtu ambaye yuhibbul qaw apenda watu walamma yalhaq behum lakini mabad hajawafikia watu hao anowapenda hajafikia daraja yao nitakwaje mtume alaye salatu wasalam akamjibu akamwambia almaru ma'a man ahabba yawm alqiyama mtu siku ya kiyama atakuwa pamoja na yule ampendae siku ya kiyama kila mtu atakuwa siku ya kiyama pamoja na yule anayempenda almaru ma'a man ahabba yaumul qiyam tukapo pamoja ya ikhwan sasa tusimame katika sehemu hii kwanza tuimalize kisha tueleke katika sehemu inayofuata tukamilisha maneno yetu hadithi ile sehemu iliyobakia katika hii hadithi tuje huko nyuma kwanza hikma ya mtume alayhi salatu wasalam kwamba alimjibu yule arabi nahwa min sauti hikma yake ni Yuhili aarabia li mwita mtume yaa Muhammad sawuti iko juu Ama ipaisha juu kabisa Na mtume alayhi salatu wa salam Aka mjibu kwa sawuti ambayo iko juu kiasi hicho Mal hikmatu fi thalika Wanasema unazuhoni Wa sharhu al hadith Kama vile kina ibnu batal na wenginew Wanasema hikma ya mani nuhaya Na atibi vile vile Wanasema hikma ya mtume kufanya jambuhili Kuna mambo mawili Mafunzo mawili katika mani nuhaya فوزنا قوزه اظهار شفقه النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بامته نكوونيشا شفقه و رحمه يا متومي عليه الصلاه والسلام juu يا امه واكي رحمهنا شفقه حرمه و ماpenzi نا كيتشو اليتكووا ناتشو متومي عليه الصلاه والسلام juu يا امه واكي كيف ذلك وسباوب هو العربي ale mu mtume alayhi salatu wasalamu kwa njia ambayo ilikuwa ni makosa inapingana na aya ya Qurani inakwenda kinyume na vile alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Taala na amefanya yale aliyokataza subhana katika Qurani aliposema la tarfa aswata kum fauqa sawti an-nabi fasem mtume kumjibu <coughs> kwa sauti ambayo iko juu hikma yake ni kutaka kumsaidia huyu bwana ili asije akaingia Katika ili hatari alo itaja munye zimngu subhanahu wa ta'ali Hatari ipi Munye zimngu wame ikambilisha Amitaja hatari iyo katika wukambilifu wa aai Alipo sema Antahbapa aamalukum Wa antum la tashurun Ukienua sauti yako Juhu ya sauti ya mtume alayhi salatu wa salam Natija yake Antahbapa aamalukum Amalizainu istapurumoka وكما انت متوم عليه الصلاه والسلام لا تجهروا له بالقول وكيفا الجهر بالقول كجهر بعضكم لبعض نتيجه ان تحبط اعمالكم اعمالك ينبرموك فسمتوم عليه الصلاه والسلام اكم بيد نيه اي ائيش صوتك اي وجهه لي صوت يا يرهبنا اي سي وجهه يا زيدي يا صوتك فسبع لو يتكوى جوه يا صوتك متوم عليه الصلاه والسلام اعمالك تبرموك kwa <tukupo> pamoja katika maneno haya ya kwani hii ndio hikma shafaka na huruma ya mtume aliye salatu wasalamu juu ya umma wake wakachukulia kwamba huyo bwana ni jahe hajui maneno haya hajui haya maneno na yeye ni arabi sio katika wale watu wanaishi pale mjini wanaasikiza zile aya za qurani zinaposhuka wana wasikia wahyi unapomteremkia mtume wetu alayhi salatu wasalamu na kumshukia yeye hajasikia maneno hayo inawezekana ndio maana Ika mbidi mtume alaihissalatu wa salam A mwukoe Kwa kwenua na yeye ya sauti yaki Ika wajuu sambamba na sauti ya arabi Lau ingekua sauti yaki Iko chini, akamambia haum kwa sauti ya chini Itakuwa sauti ya arabi Iko juu ya sauti ya mtume alaihissalatu wa salam Na kufanya hivu Atakuwa mifanya yali aliyo ya kataza Allah subhani wa ta'ala Na kufanya aliyo ya kataza Allah subhani wa ta'ala Inaweza kumpelekea arabi Kuporumoka kwa amali yake hirini funzo la kwansi funzo la pili loko katika maneno haya bayanuh husni ta'limi an-nabi sallallahu alayhi wasallam li ummati kubainisha njia na namna nzuri ya mtume wetu alayhi salatu wasalam namna alokuwa akiitumia kwa kufundisha umma wake min ghairi ta'nif Wala shidda Wala ghilva Bila ya kutumia taanif Wala kutumia shidda Wala kutumia ghilva Uzito Na ugumu Na hali Ya kuonesha hasira Tumewetu alayhi salatu wa salam Hakua na taalim ya aina hiyo Hili ni funzo la pili Funzo la pili katika dawa Hasa Hasa wale wanaufanya kazi ya dawa اين الدعاه من هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم ما داعيه وقوapi الى واسومه فوزو هلي لمطومه عليه الصلاه والسلام درس من اعظم دروس الدعوه مiongoni madarasa za da'wa zilizo juu kabisa moja wapo ni hii اعظم درس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن المعامله القوم يكتumia معاملة مزوره انما يكون يعمليانا مع امه واك المدعوين ولا انوايط وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق قول الله عز وجل في القران كما في سوره النحل ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه لينانيا في نيه يا مولا وك بالحكمه ما هي الحكمه حكمه معناها انك انتى كل شيء في موضعه uweke killa kitu pahala pake ndio alikuwa kifanya mtume alayhi salatu wa salam killa kitu alikuwa kikiweka pahala pake wabusija ukaona kwa mtume alayhi salatu wa salam killa sehemu nakatika killa mowqif alikuwa kitu miha uslubuhu moja pekiyake la kana yugayiru uslubah salawatu allahi wa salamu alayhi hasaba ma yaqtadhihi ilmowqif kulingana na viri mowqif ina vuetaka ina vuetajia wakati mwengayna موقف انحتجيه شدده وغيلظه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى يحمر وجهه حتى يهنك سيريكا بقى لسانه ونakuwa مكوند حسيره zinampanda tumewetu alayhi salatu wasalam maneno haya yako katika hadith وفي بعض المواقف ما في المواقف الزينينه يستخدم اسلوبا لين والشفقه والرحمه ساسا نيجو يا داعيه اتميه الحكمه هي اجي وقت جاني نحتاجيه اكوتميا قوه اكوتميا غثيره هونيش نوع من الغلظه هونيش نوع من الشده لوقت واني مغير نحتاجيه اكوونشا الين والرحمه والشفقه سيو كلها فحالي غلظه وشده ولا سيو كلها فحالي الين والرحمه والرفقه لا هذه هي حكمه في الدعوه ديما لما اليو لتوه خبرت متى عليه الصلاه والسلام لما معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال وكيوصلش الصحابه والمطوم عليه الصلاه والسلام بعد ياه يقصلي للمطوم الصلاه العشاء انا ارودي كواطو yake انا واسواليش الصلاه العشاء انا واسوميا سوره ديف ديف سنه حتى الصحابه وكجا وكامشتakia المطوم عليه الصلاه والسلام يا رسول الله معاذ انا اصليش لكن انا اصليش سؤال صالي ديف حتوewe kostaamili صلاه العشاء نا تومechoka تومekamwicha معاذ ماذا قال لمعاذ افتان وانت يا معاذ افتان انت يا معاذ اسامه بن زيد اللي قاموا يله بناء في كتابه كنجيه يا مكوسه ياباشا اسمع لا اله الا الله اسامه بن زيد القش شيكا وپنگا اششكي لا اله الا الله لكنه وپنگا وكا اترمشا اكملزا akaarudi kwa mtume akamwambia alisema la ilaha illa allah huruban minas saif alikwayo akimbia upanga mimi nikamaliza tume alayhi salatu wassalam ghadib alikasirika akamwambia usama hala shaqaqta qalba basi si ungeupasua moyo wake ukaangalia kama alikuwa akisema la ilaha illa allah akimbia upanga ama yuwsema katika moyo wake ikawa kila kimuona usama amwambia ya usama hala shaqaqta qalba bono kupasoa moyo uko kaangalia mpaka usama bin zaid akawa yuwalia anasema nilitamani nilikuwa bado sijaslimu wakati huo niwe nimeslimo baada ya tukio hili sijaslimu kabla namna ilivyokuwa mوقف ni nzito ambaye amtume alayhi salatu wasalam hili dawa kana nabii sallallahu alayhi wasallam yurai almawakif anaangalia mawaqif wakati gani shida gilaza ghadab wakati gani ni shafaka warifq walid wa rahma juu ya wale ambao wanaulingaliwa hapo mtume aliye salatu wasalamu akatumia shafaka bwana amekuja sauti iko juu juu kabisa lakini nabii sallallahu alaihi wasallam maanafa hakumkaripia hakumkaripia wala hakumtukana wala kumwambia wewe vipi waonaniitoa mimi mtume alayhi salatu wasallam tumeya mwenyezi Mungu naniita kwa sauti namna hiyo hao naniita ya muhamad wewe unajui heshima ya mtume na kumwambia maneno yake kwa sababu alijua zile dhurufu za huyu bwana zile zile zilivyo ambazo ni dhurufu za ujinga za jahala ndivyo anavyotakiwa da'ia asimame katika msimamo nam, uh, msimamo huu pindi anapoingia katika masuala ya da'wa jambo la mwisho katika sehemu hii ya tatu ني مساله يا محبه تموت عليه الصلاه والسلام ali ulizu ana huyo arabi almaru yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim nini hukm ya mtu ambaye anawapenda watu anawapenda jamaa groupu la watu wa lamma yalhaq bihim lakini bado yeye hajafika daraja yao itakuwaaje tumu عليه الصلاه والسلام kamwambia almaru ma man ahabba yawm alqia Manino haya yashike vizuri ya ifadhi Manino mazuri Al maru Maa man ahabba Yawma al qiyama Kila umtu atakuwa na yule Ana impenda siku ya qiyama Na ili manino haya yafahamike kwanjia ya usawa Inatubidi tuingendani kilogo tuyafafanue Na kufafanua manino haya Tunasema Mahabba Katika sharia ya kislam Katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala An mahabbatu na waani Mahabba, Mahabba aina, ni, ni aina mbili Manino haya Ni muhimu uya, fa, uya fahamu kwa huu Fafanuzi ambao tutaweleza Kwa sababu kishindo uya kuyafah, fahamu Kwa njia ya usawa Unaweza kutatizika Uka ingia katika ufahamu wa makosa Na usingi katika ufahamu wa makosa Juhu ya halithi ya mtume Kwa muhimu ujuhu ya mtume Halipo sema manino haya na kusubia nini Kwa hivu tunasema ya ikhwanu المحبه كم نوع نوعان محبه ني اينا ملي النوع الاول محبه يا اينا يا كنزا اينيتوا المحبه الفطريه الطبيعيه هي ني محبه يا اينا يا كنزا محبه فطريه ني محبه انبايو ينافغامانا نا فثره يا منادم يا كيمومبيله يا كيمومبيله يا منادم umeumba unapenda kitu fulani 1 2 3 4 hii inaitwa mahabba fitria mahabba haya Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja ndani ya Qur'an mahabba ya hii ya aina ya kwanza fi surati ali imran mada qala rabbuna tabarak wa ta'ala zuyina lin-nasi hubb hubb mahabba hubb mada ash-shahawat haya hisabu sasa mina an-nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف هذه محبة وكلنا يحب ذلك هذه محبة فطرية هذه محبة يكيما أمبئة لها كلما يأتي أبدا ونواك شا هو أميهم بيونايو ويزيكوي كم بيو wala usione aibu kiambiwa maneno hayo yule afkani mpenda wanawake hakuna aibu aibu iko wapi mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'an aina alaib wacha waseme fitra sasa kwa atakapenda nini wanyama apende nini sasa pende miti na hii fitra basharia fatara Allahu azza wa jalla biha linsan zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantara fakamush ayah hii ni hubb fitri محبه فطريه محبه حيه عباره عن فطريه ينغونيكا فيغاونيو فييلي محبه عباره ني حلال ومحبه عباره ني حرام حب الوالد لولده حلال حب الزوج لزوجته حلال حب الام لي ولدها حلال لكن حب الرجل لمراه ليست زوجة وهي اجنبيه ها ما الحكم هذا حب فطري هيني ما هي ni mapenzi ya kifitira lakini mbile lakini hali ya mahabba halal تساهب لازم اوه مغالفه محبه فطريه yako mahabba ambayo ni ya fitriya yakimo mbile lakini ambayo ni halal na kuna mahaba fiktiria ambayo sio halali muhimu wewe ujue uweke katika fahamu yako usije ukasema sasa sisi tumeumbwa na tutafanyaje sasa tumeumbwa namna hiyo la uwe mwangalifu mahaba kweli yako lakini mahabbatul rajul lilmar'a la budda an yakuna hadha rajul zawj wala budda takuna hadhi almar'a zawja ndimi paka anawu thani aina ya pili ya mahaba yanaitwa المحبه الشرعيه الدينيه محبه شرعيه ما هي المحبه الشرعيه محبه شرعيه هي المحبه المتعلقه بالايمان هي محبههه باي ينافغمانا نا ايمان ينافغمانا نا ايمان هي دي نيتوا محبه شرعيه محبه شرعيه هي محبهه باي ينملكه يا مته ان يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويحب عباده الصالحين هذه اللي نايتوا محبه شرعيه ديجا قال يقول ان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده ووالده والناس اجمعين هذه محبه ماذا محبه شرعيه دينيه ساسا منادمه hi hadith alayhi mtume alayhi salatu wasalam katika maneno haya anakusudia mahaba ipi aina ya kwanza au ya aina ya pili anakusudia mahaba ya aina ya pili mahaba shar'iyya diniya mahaba katika dini kwa hivyo wanadamu anatakiwa طبعا واجب ان تحب الله ومبدي الله سبحانه وتعالى والذين امنوا اشد حبا لله ثانيا ان يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم هاezi kuna iman moja wenu kam, kabisa kuamini mpaka mtume alayhi salatu wasalam awe ndiye unayempenda zaidi kuliko 1 2 3 4 mpaka mwisho kuliko babako kuliko mwanao kuliko mali yako kuliko watoto wako kuliko watu wote mtume alayhi salatu wasalam umpende yeye zaidi hi ni mizani iweke katika nafsi yako leo ukirudi nyumbani usiku jiulize hal uhibbu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam akthar min hubbi li abi akthar min hubbi li waladi akthar min hubbi li fulan wa fulan wa fulana au la mizani tume alayhi salatu wassalam ashakwekea kupima imani yako iko kiasi gani tsalisan محبه الصالحين، كبنده wale waja wema min ashabati watabi'ina wa atabi'ihim bi ihsan ila yawm aldin. katakuwa wote hawa tuwapende. wal ladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfil lana wa li ikhwana lladina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim hadith hii iliyopokewa na sahaba wengine wa mtume aleyhi salatu wasallam bani naswaf waneno haya ameyapokea vile vile Anas ibn Malik radiyallahu anhu katika hadithi ambayo ameipokea Imam al-Bukhari na Imam Muslim anasema Anas jaa a'rabiun ila nabiyyi sallallahu alayhi wasallam wewe ni a'rabi lakini a'rabi huyu aliyokuja si a'rabi aje kuja wakati wa Safwan huyu mwingine alilpokuja katika riwaya sababu hadith hii amepokea at-Tirmidhi na yeye amepokea Imam al-Bukhari wa Muslim hadith ya Anas Anas anas amekuja arabi kwa mtume alayhi salatu wasalam akamwambia ya rasulullah mata saa ewe mtume wa Mwenyezi Mungu iki qiama ni lini qiama lini qiama mtume alayhi salatu wasalam akajibu kwa jawabu ambao niya balagha jawab baligh jawab ileo na balagha kubwa ndani yake akamwambia yule bwana wa madha a'adta laha wewe uulizia kiama ni nini umetayarishia nini hicho kiama umejiandaa vipi na kiama ayuha alinsan ayuha rajul iki kiama ambacho unauliza ni nini wewe umejitayarisha vipi na kiama hicho umejianda vipi na hiki kiama lao kitakuwa kiama ni kesho uko tayari kiasi gani kukabiliana kiama na kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala ماذا a'adhta laha ماذا a'adhta di saa ماذا a'adhta lilqiyam baina yaday rabbi al'alami mjitarisha kiasi gani arabi akamjibu mtume alayhi salatu wa salam akamwambia la shay sikujaisha na kitu katika riwaya katika riwaya nyingine yakina Abu Musa al-Ash'ari na wengineo akajibu ma la maa'dattu shay'an au ma a'dattu kathira salatin wa siyamin wa sadaqa sina sala nyingi wala sijafunga sana wala sijatoa sadaqa nyingi sala zangu ni kiasi ambacho nimeweza kusali somo yangu ni kiasi ambacho nimeweza kufunga sadaqa zangu ni kiasi ambacho niweza kutoa sadaqa سيرا nyingi لا كثير صيام ولا صدقه ولا صلاه تينا ان اني احب الله ورسوله اصفقوا نمبند الله سبحانه وتعالى ونتمه وكه هو تو فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تومي عليه الصلاه والسلام اكاممبيا المرء Maa man ahabba Yawma al-qiyama Kama libo sema habo Mintu atakuenda kufufuliwa siku ya qiyama Atakuwa pamoja na yule Ampendae siku ya qiyama Mahabba shari'ia Dinia Mahabba ya shara'u Siyo mahabba ya alia dunia'u ya tulu ya taja Mahabba fitri'ia, na Pija X, hiyo haimu hapa katika hii hadithi Siyo kama tuko pamoja Kwa bu siyo ukawaza katika Kwa Fikra zako au zikapitja katika mawazo yako na akili Pegine kuna mtu ambaye wampenda Kama kuna kijana moja liwai kuhuliza kwa kati mungine Kwa tanyuma ni kawa na salilaki Kitambo Kitambo sana kuhuliza ahadil mashayir Haka sema sasa kuna msichana ambaye kuna vijana wanane wanampenda Au watano Wati wampenda huyo msichana moja Tasa namimi huyo kijana asema Namimi ni meisoma hii haditha Maru ma, maa man ahabba ya umal qiyama Tasa hivi huyo msichana atakundakuwa na hawa vijana watano siku ya qiyama Wote هذا فهم ماذا؟ فهم خاطئ. هو يفهمها مكوسا. ديما انا nikamwia muhimu ufahamu hadithi hii kwa ufahamu wasawa. Yule mapenzi aliyokusudia hapa Mtume عليه الصلاه والسلام mapenzi ya aina gani? Si mapenzi fitriya. Kwa hivyo yule yote wewe umpendaye hapa duniani utakwenda kuwa naye siku ya kiyama? La. Leisa hadha al-maqsud wal-murad. La. Haiya limahabba shar'iyya diniya. Kwa hivyo Anas bin Malik anasema Mtume ಸಹ ಹುಹಿ وفوراهي فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب يوم القيامه كما توليفوراهي تلبوسكيه تولي متومي عليه الصلاه والسلام akisema almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyam ma sahaba hajawai kufrai zaidi ya maneno hayo ambayo tumesikia hatujawai kufrai zaidi hapo Anas bin Malik anasema maneno hayo fi sahihih bukhari wa muslim انا سمع فما فرح الصحابه او فما فرحنا فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء ما من احبى يوم القيامه منن وهو الذي يميليكه فرحه كبوهه خالصا كصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيش انس اكسم فانا احب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم واحب ابي بكر وعمر رجاء ان اكون معهم بحب ايامهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم الله اكبر اي من هو انس انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يعني 10 ನಮೂದಿ ನೆ ನೆಸೆ ನೋಮ್ಮೆ ನಾವು وإن لم أعمل بمثل أعمالهم حتى كما ميمي بعد سيفanya عمل ذيله ولذو يفanya متوم عليه الصلاه والسلام ندارني عمل اللي يفanya ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين سجفيكه درجه هي امام ذهبي ولipotaja maneno haya katika siya a'lam alnubala akasema وانا احب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم واحب ابا بكر وعمر و عثمان و علي و سائر الصحابه اجمعين والتابعين لهم بإحسان رجاء ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم نسي نسي تنفع <تصفيق> وتنذكي وتسمي مننوا هيا هيا واحب الله واحب النبي صلى الله عليه وسلم من النهايه حتى في قلبك واحب ابا بكر وعمر وعثمان وعليا وسائر الصحابه اجمعين والتابعين وتابعينهم او التابعين لهم باحسان الى يوم الدين رجاء ان اكون معهم بحبي اياهم وان لم اعمل bemithli ahmari hakadha yajibu an takuna al muhabbah muhabba yanatikia waya kiwango hichi ni kiasi hichi mtu ampende allah subhanahu wa taala na ampende mtume wake alayhi salatu wa salam na awapende ibadahu asalihi kwa sababu mapenzi haya yakiwa haya kuelekea kwa hawa walioitajwa Ya ya kwa kwa kwa natija ni moja Yakulu sallallahu sallallahu alayhi alayhi Anta ahbabt Ikiwa dini Yako yako Yako watu watu watu ambao hii Hawamo Wala Wala tabi'in Mahabba Mahabba wa ಮಹಬ್ಲಮ يحب النصارى ناواpenda wale wanaasara wapenda hasabu yale unaoyafanya mapenzi ya kidini ya kwa kwao tena waotukuza na tena unawapa taadhim na tena unawaheshimu na yale wanaoyafanya wewe kwako ndio mapenzi ya hali ya juu kabisa fahada dhalal wa zaykh alnatija kama qala alayhi salatu wa salam anta ma'a man ahbabta yawm يوم القيامه اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا رب العالمين استاذه لي بعد الاذان ಅಕಬರ್ ಅಕಬರ್ ಅಕ್ಬರ ಹೋ ಅಕಬರ್ ಅಜಹದ ಇದು أن محمد الله أن محمد الله الله حي على ವಸೂಲಂಗಹದ حي على ವಸೂಲ حي على ಅಯ್ಯಾಲ for <laughs> now ಇಬಾ ನಾ ನಾ ಯು baadhi ya baadhi ya ikhwa au unaweza kutokea kwa baadhi ya watu a, kukosa kufahamu kwa usawa maneno haya a, na muradi wa mtume alayhi salatu wasalam katika maneno haya kwa hivyo ni muhimu hapa tujue kwamba mahabba kama tulivyoeleza na uani ni aina mbili kuna mahabba ambayo ni fitriya tabia haya ni mahabba ya kibinadamu ya kimaumbile na kwa muislamu atakiwa mahabba haya lazima uyaweke chini ya saytara yako mahaba haya lazima uyaweke chini ya control uhakikishe kwamba haya mahaba yanakwenda kwa mujibu wa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayetaka na mtume wake usiyafanye haya mahaba yakakushinda nguvu mpaka ukaingia katika al-fujur mpaka ukaingia katika isyan mpaka ukafika katika al-fuzuq wal-i'az billah la la tastaslim lilhawa ولا تستسلم لشهوات لرغبات النفس المحرمه هي فايك ومسلام فلا بد ان تجاهد نفسك تحول هذه المحبه من الحرام تحولها الى الحلال كيف ذلك ان تسلك وتبحث ما احله الله سبحانه وتعالى لك تفوتي على امي مونسيمو سبحانه وتعالى ما يفني كوني حلال اسبقي كله كني حرام لا توك كفا بالحرام إن أتوك حرام إن أتوش حرام أم بايو أمي كشاكوي فان يبقيني في في أيام الصبع وفي أيام الماضية وكذا ستتحول الآن إلى إلى ما أحلغ الله سبحانه وتعالى سهب يوميشو الحديثه تكيماليزية يا إخوان كتك دكيكا چاة زلزو صالية أنا سيما إمام النووي فما زالا يحدثنا اكا هو ان يندليه كتوحديثيه انا, كتو أنا قصدي انا يندليه كتوحديثيه نسفوان ابو صفوان انا endelea kuhadithia hadith ya mtume alayhi salatu wa salam fama zaala yuhaddithuna aka endelea kuhadithia yani safwan ibn asal hatta dhakara baban fil maghrib mpaka akataja nani akataja man man ndaka rababa fil maghrib safwan au rasulullah sallallahu alaihi wasallam safwan akinukulu maneno ya mtume alaihi salatu wasalam kwa hivyo safwan akahadithia maneno ya mtume alaihi salatu wasalam mpaka akataja mlango baban mlango fil maghribi uliyo kwa upande wa magharibi Masiratu Au Au au au yasiru Fi arduhi, au aaman Hizi, au, hizi katika wa au katika wa Anasema Ukiona mara nyingi hadithi yule mpokezi Hakumbuki hasa lilo Kwa ಹಕುಂಬು yote mawili anasema Au shaka inatoka kwa nani shaka inatoka kwa kwa sofian ambaye ni sofian ibn uyaida ukirudi katika isnadi hadith tumesema hadathana ibn abi umar hadathana sofian yani ibn uyaina an asim ibn abi najud an zir ibn hubasha ibn hubaysh kwa hivyo hi shaka inatoka kwa sofian sofian ibn uyaida imam minal imamate alhadith anasema huyo mpokeze Sasa haya maneno ya kwa ni muhimu Ya mwisho Ngawa ya mekuja mwisho Lakini ni muhimu muyajue Kwa sababu haya maneno ya lekuja mwisho Ndiyo mahalo ya shahit Mahalo ya shahit Yani Ndiyo makusudio ya hadithi hii Iliyo mfanya imamu nawawi Aka iweka hadithi hii katika mlangu wa tauba Na mimi najua tango hadithi hii tuyanzi Paka tulipofika hapa Munakamu najuliza hii hadithi Himekuja kuwaji kawa katika mlangu wa tauba manake kwanza ni fadhlatu alilm kisha akenda katika almashu ala alkhuffay kisha akenda katika almahabbah almar'u ma'a manahabba yawma alqiyam sasa tauba iko wapi tukapo moja ekhwan sasa hii sehemu ya mwisho ndio mahalli shaahid sasa imam an-nawawi rahmatullahi ta'ala alayh kwa hikma yake na kwa elimu yake hakupenda kuitaja hii hadithi kwa mukhtasar homo jana kwamba yawezekana kutajwa kwa mukhtasar katika vitabu vingine vya sunna ibn majah na nyinginezo imetajwa kwa mukhtasar an safwan ibn asal radhiyallahu anhu qala maneno haya musho peke yake yale yaniuma yote hayakutajwa imam an nawawi akayeleta yote akayataja na hikma yake rahamatullahi taala alayhi ni kuwa ataka kumfanya muislamu anayesoma kitabu hichi apate faida hizi zote ambazo tumestajia tumepata faida ngapi nyingi apate hizi faida zote ambazo tumestajia kuanzia kule kwenye talabul ilm mpaka tukaenda kwenye almasu ala alhufaid tukapita kwenye almaru amana habba ya يوم القيامه ndio tuje kwenye tauba sasa haya ambayo tutayataja katika hadithi hii hapa mwisho ndio inaitwa katika elimu inaitwa mahallu ashahid sasa hapo ndio mahallu ashahid na ndio maneno ya usutauba yanatajwa hapa mwisho kwa makini Anasema Hatta fil maghrib haya mlango Mlango ulioko magharibi huo Mwendo Au yashaka ಓ sasa Au Au Au Au rakibu fi ardi yule juu juu ya ya kipando kipando Ambaye anataka ana kwenda Upana upana huo huo Mwendo wake Utamchukua yule kipando, Kumaliza aman aman Miaka miaka ಪಾಂಡು ಹೋ ಮಂಡ wazi ಲ kwa ಆಮನ ಮ್ಯಾ kama umepanda ume juu ya kipando Unataka kuumaliza mlango huu upana kuanzia kwenye mcha sehemu ya upana moja mpaka kwenye sehemu ya pili ya upana wa mlango huo ulioko magharibi. Upana wake mwendo ukiwa umepanda kipando utakuchukua miaka 40 au miaka 70 kumaliza upana wa mlango huo. Allahu aalam ni kipando haina gani tatakuwa ni farasi au madha Allahu aalam. Maadra lakini arrakib. Tumangasema arrakib. Huyo yule uko juu ya kipandu. Kwa hiyo yule sabirisha uko juu ya farasi unakuenda miyaka sabini. Kashka riwaya zingine kama zile za kina Ibnu Majo na nyiginezo, yame kuja moja kwa moja bila shaka, sabiina aaman, arbaini ya kuna. Kwa hiyo kwenisha kwamba miyaka, ilu kusudiwa ni miyaka, sabini. Hile shaka ya arbaini, hakuna. Kala Sufyan, Imam Nawawi anaendelea kusema. Paka hapa tumemaliza lakini najua bado maneno haya hayajakuwa wazi zaidi. Kwa hiyo Imam Nawawi anaendelea kuyafafanua tena. Zaidi akisema hivi. Qala Sufyanu ahadur ruwati. Sufyan ambaye sasa ndio kwani tumesema ni Sufyan yupi? Kuna Sufyan wawili. Katika hadithi tukisema Sufyan kuna akasufyanai. Manhuma Sufyan ibn Uyayna na mwingine mwingine ni Sufyan الثوري هو يونس سفيان يوبي اي سفيان هذا احمد ها سفيان الثوري او سفيان ابن عيينه ها مو انا نسمع اوكي كما انا اغopa اغopa ابن عيينه احسنت نسمعه قصوب تونسومى سند هو يونس سفيان ابن عيينه sio سفيان الثوري طيب قال سفيان النووي انا نسمع قال سفيان na wachangamsha changamsha kidogo maana kionje hizi dakika za mwisho labda kidogo umechoka mwanza kusenzia qala sufyan sufyan anasema ahadur ruwati moja katika wapokeezi wa hadithi hii ndio maana tukaisoma sanad hadathani ibnu abi umar ambaye ni muhamad ibn yahya al-adli qala hadathana sufyan ibn uyayna sasa maneno ya imam nawawi yamekoa wazi anasema qala sufyan ahadur ruwa moja wa pokezi wa hadithi hii ambaye ni sufyan ibn uayna anasema hivi haya maneno ya sufyan ni kuendelea kueleza maneno ya mtume alayhi salatu wasalam ambayo yanafanua maneno haya yaliyopita nyuma anasema qibla ash-sham mlango huo uko upande wa sham khalaqahu allah ta'ala ameuumba Allah subhanahu wa ta'ala mlango huo يوم خلق السماوات والارض سيكو Allah subhanahu wa ta'ala aliuumba mbinguni na ardi na mlango huo Allah subhanahu wa ta'ala aliuumba uko upande wa sham mftuuhan litawba mlango huo uko wazi wa toba la yughlaq mlango huo hautofungwa hata tatlue alshamsu minhu mpaka jua lichomoze kutoka kwenye sehemu hiyo ya magharibi minhu yaudu ila almaghrib kwa sababu kule nyuma imesema bab miqbali almaghrib nafikiri maneno sasa yamekoa wasi mwa kusudia maneno haya ekhwani na mradi wake ni kwa kule nyuma Tumekwisha kusema kwamba mlango wa tauba uko wapi. Na kila siku nyinyi mnaskia kwamba tauba, mlango wa tauba, mlango wa tauba, namna hii babu tauba, babu tauba. Hadithi hii inatubainishia bayana waziwazi wazi, ya kwamba mlango huo ni mlango hasa uko. Si mlango kwenye kitabu. Kama tuko pamoja hapa. Si mlango wa vitabuni. باب التوبة باب الرحمة باب كذا لا هو نملانق الحساء باب حقيقي مملانق الحساء وهو حقيقة أميرهم بها الله سبحانه وتعالى مملانقه هو أكو أبنى ومغريبي ما يليز زيدي يسوفيان بن عيينة لكن كل من يمتوم عليه الصلاة والسلام أنا سيما خلقه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبه لغو وواس وتاوبه فهو كيسكيا كwanza leo kuna mlango wa tauba iman ya mu'min ambae anayamini al-ghayb alif lam mim dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bimaadha bilghayb hii tunaamini kwamba ni ghayb qaman nabii كل من عندي ربنا هاتوا نشكه كبسا ما دام انه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق لا مريته فيه اين شك انداني كبسا ولو سيغي وندكدوك ولا وسواس واين يوت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ثابت صحيح قال الترمذي حديث حسن صحيح aina utata kabisa katika isnad hata kama bukhari na muslim hawakuipokea kwa sababu bukhari na muslim hawakupokea hadithi zote ambazo ni sahihi la walipokea zile ambazo wameweza wenyewe wa wameweza ambapo allah subhanahu wa taala aliwawezesha kuzipokea wakaweka katika vitabu vyao kuna zingine ambazo ni sahihi kama zile zilizo mondana na vitabu vyao lakini hawakupokea hii ni moja wapo iman bilghayb Kwa hivyo mlangu watawba ya ikhwan Ni mlangu hasa ambao uko Allah subhanu wa ta'ala Amewumba Kwa hivyo mtume alayhi salatu wa salama Nakombia maftuhan Litawba uko wazi Watawba Kwa hivyo kiwumba watawba ina mana kamba Tawba yako ina kipita na mlangu huo Mnye zingwa na ikubali kupitia kwa mlangu Upana wake ni upana gani Amewaleza mtume alayhi salatu wa salama Masira tuardhihi Au yasiru rakibu Fihihardhihi Hah 40 au 70 aman na ile na utegemeka zaidi ni 70 aman miaka 70 ndio upana wa mlango huo siku ambayo jua litachomoza upande wa magharibi Mwenyezi Mungu atatoa amri mlango huo ufungwe na ndio mwisho wa tauba ndio pale waambiwa jua likichomoza upande wa magharibi hakuna tena tauba kaf kwa sababu mlango utakuwa umefungwa afungwa خلاص يوم. لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا هيا ndio maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala mtume عليه الصلاه والسلام ameeleza katika hadithi hii ambayo ni hadithi ya Safwan ibn Asal tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una qawla fa yattabi'una ahsana kabla kumalizia eahwan tuna masuala mawili lakini naona wakati ukimekenda sana hatutaweza kuchukua masuala yote mawili kwa pamoja. Pengine tutaweza kuchukua masuala moja peke yake kwa sababu ya mnasaba na haja ya kuzungumzia masuala haya. Swala la kwanza ni linalohusiana na yale maneno ambayo tumekwishakuyataja kule nyuma. Tumeyakariri mara kadhaa masuala yanayohusiana na babu sifati, sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Tukayaeleza kwamba msimamo wa ahl sunna umma Wa ulama Ni ambao unasema hivi hivi hivi na na na mwisho Tukaleza haya haya Tumeona kwamba Wako baadhi ya ikwa, baadhi ya dersi, na utata fulani mani nuhaya, Labda kwa swabu moja Au nyingine Hawaja ಮನಿ kuyafahamu Au hawajaweza kuyafahamu Kwa undani Na kwa kina zaidi Uh, ndio paka wengine wakati pata utata katika baadhi ya aya za Allah Subhanahu wa Taala moja katika ndugu zetu darasa hilo pita akauliza je je ile aya katika surati ali imran Allah anaposema an, wa tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu sasa hii hablillahi jamian maana yake ni vipi ni kamba ya Mwenyezi Mungu je tukisema kamba ya Mwenyezi Mungu itakuwa tumefanya tawil au la kwa maneno haya ilikuwa inahitaji tena wakati na wasa trails ztena kwa kirefu zaidi lakini kwa muhtasari kabisa ikhwan ili tuondoe huu utata aya hii haihusiani na aya za sifa za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala aya hii haizungumzi juu ya sifa za Allah Subhanahu wa Taala ukirudi katika vitabu vya tafsir na ukirudi katika mafundisho ya sunna aya hii haimo katika mafundisho ya kwamba uh, inaingia katika sifa miongoni mwa sifa za Allah Subhanahu wa Taala kwa hivyo huu utata tumependa kuondoa kwa wale ndugu zetu ambao walikuwa na utata huu لكن ان شاء الله تعالى بيني دراسه تتوقعوها تتزغمزيا ثانيا وقو الفضي كاسه فلاني توياففنو مساله الصفه عز صفه الله سبحانه وتعالىنا وكم مسمام واهل السنه والجماعه انكم يؤمنون بيثبتون صفات الله عز وجل كما اثبتها لنفسه وكما اثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تشبيه ولا تمثيل وَلَا تَعْوِيلٍ وَلَا شَيْءٍ مِّن ذَعْلِكُ وَلَا تَعْطِيلٍ Kutahileza manilu haya inshallah wa ta'ala mungizimu wa kituwezeisha kwa kirefu Masala mingine ina wifata vila vila Baad ya nungizetu waka niuniza katika dhanasi ili opita Hapa dhanasani Kwa sababu haya mambo ni ya kilimu ya ikhwan Wabu hakuna masala ya ku oniana haya au masala ya ya kwamba eee tusumumze kwa njia hii au njia nyingine na ilmu ilmu ilm, huwa haina haya hain, duniani yake unyafafanua masuala ya kielimu unayaweka wazi ili watu wae katika bayan walhuda wala yajuzu ta'khiru albayan an waqti ma yajuzu katika darasa zilizopita tuna Tumeona kwamba kuna moja katika ndugi zetu hapa darasani Darasa ina kumalizika Anasema takbir Kasa baadha likwa wakani uliza suala hili Na ni masala ya kilimu Na ndio mana mimi na yazumum za hivi mbele hili Wakasema jesa yule ndugi yetu anasema takbir Wengine wanaheta takbir, wengine hawaleti Hebu tuweke katika usawa katika masala haya Kwa ufupi zaidi, mga wa wakti umekwisho Kofupi zahidi ya ikhwan katika masala haya ya takbir Wanasema wanazone At takbir Kuleta takbir Wakati Wa furaha Wakati umesikia jambo amalu Limekufurahisha Wakati umeona jambo Lakustajabisha Wakati umeona jambo zuri Au umesikia jambo zuri Ni katika sunna na mafundishu Wa mtume alayhi salatu wa salamu كسم الله اكبر دي جambo muhimu liwe wazi ikhwan kusema Allahu akbar min min thabit min hadyi nabiy sallallahu alayhi wasallam na hadithi ziko nyingi wakati pengine oturuhu kutaja hadithi zote lakini tutaja hadithi moja pekee yake au mbili hadithi ya kwanza hadithi Anas fi bukhari an nabiy sallallahu alayhi wasallam alioambiwa sahaba katika jumuiko kubwa wa masahaba hapo hani msikitini filjamia akawaambia rasuluna alaihi salatu wasalam almustafa salawatu rabbi wasalamu alayh akawaambia sahaba walladhi nafsi biyadihi inni laarju an takunu rubu' ahli aljanna naapa kwa hiyo ile ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake natarajia kwamba nyinyi umma wangu ni ni ni robo robo ya Ya wale peponi peponi wote ni robo? Sahaba wakasema Fakabarna Tukaleta takbir Allahu Akbar Fakal, Inni la arju, ataragi, an ahli ni ya watu wa ಯು ನೀ sahaba wakasema fa kabarna tukaleta takbir qalt tumi alayhi salatu wasalam akaendelea kusema inni la arju an takunu nisfa ahli janna nataraji kwamba nyinyi umma wangu ummatul mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi fil janna thuluth nisf ahli janna ni nusu ya watu wa peponi wote ni ummat muhammad alayhi salatu wasala صحابه وقال سمع فكبرنا فقال له تكبير هذا حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم انه يونيشا انما انت انو فرحي اننبو طى بشاره اننبو انا جambo la kustaajabisha mina sunnah an yukabir an yaqul Allahu akbar hada min hadhi anbi صلى الله عليه وسلم wapo naposikia mafundisho ya mtume ambaye yamekuadhiri yame kuingia unaweza kuyasema manenu haya wukiwa pekiyako wukiwa katika jamaa wukiwa pamoja na watu maa muraaati hathihi lhala au hathihi adhrufu kama kutakua na masala mingine yana usiana na masala haya tuta ya chukua katika derasa inawekuja bi idhni il maula subhanahu wa ta'ala wa salla allahu wa sallam wa barak wa barak wa barak wa barak wa barak wa barak wa barak wa barak wa barak wa barak